بوك تو سبتن باتسمت سبعة, عشر. سبعة عشر. في البيت في البيت تئرموس مايا هنا بيتنا هنا بيتنا فوق يوجد السقف تحت يوجد القبو تحت يوجد توجد حديقة خلف المنزل توجد حديقة خلف المنزل ما يس بريكشا لا يوجد شارع أمام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل بلوكوس ماياي اير كوكي توجد اشجار بجوار المنزل توجد أشجار بجوار المنزل هنا شقتي هنا شقتي شيت هنا المطبخ هنا المطبخ والحمام Tur ir zivoyama istaba un guyam istaba. Unek rurfatulma isha warur naum. Unak rurfatal ma isha warur fatal nom. durvis ir islektas. Bebulmazil murlak. Bebel manzel murlak bet logi ir vaļā lekin navazda mftuha lekin alnavazd mftuha shodien ir kars alyoum aljawu إلى غرفة <تصفيق> نذهب الآن إلى غرفة المعيشة تر إرديفانس اون أتبوتاس كرأسلس هناك يوجد صوفا وكنبه هناك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تفضل واجلس هناك ir mans dators henak yujad التلفزيون جديد yujad التلفزيون جديد تماماً.